إن الحمد لله تعالى نحمده ونسعى المبيه ونسترحه ونعوذ بالله تعالى من شر أن كسنا وسيئا في أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضلنا ومن يقضل فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمدا أعبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار <تصفيق> الله <أوصلى تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى آله محمد <تصفيق> كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد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 ونوع نفذ اما اليأس فالنوع المحمود منه قوله صلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم موصيا موصيا بعض اصحابه فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصيا بعض أصحابه فقال له فقال له عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإذا يأس المرء مما في أيدي الناس كان عزيزا وهذا هو اليأس المحمود ألا تمتد عينك إلى ما في أيدي الناس وأن تكون عفيفا أما الإياس المذموم فهو اليأس أما الإياس المذموم فهو اليأس من روح الله كما قال الله تبارك وتعالى غريب للمصلح بس شوف الصوت انت <تصفيق> <تصفيق> أما اليأس المذموم الذي يخرج صاحبه من الملة فهو اليأس من روح الله تبارك وتعالى فقال عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر لماذا يخرج من الملة من يأس من روح الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة مئة جزء أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق من الله نغادم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة خلائق أعني كل مخلوق ليس الإنس والجن فقط حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصير وهذا كل كله بجزء من الرحمة فالذي يظن أن ذنبه يستوعب كل هذه الرحمه لا يعرف ساعة رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك كفر فسين إذا وصل إلى مرحلة اليأس يفعل كل شيء خلاص هالك وهو في النار وهو في الجحيم يقول لك أثنته أفعل كل شيء لولا بذرة الرجاء لكفر الناس من صوت الخوف فإن الخوف صوت مزعج والرجاء يبرده ولا تصلح عبادة قط إلا بهذا وذلك بالخوف والرجاء. الرجاء المحمود أن ترجو وتخاف ذنبك الرجاء المذموم أن ترجو بلا عمل ذا اسم الغرور. يتمنى أن يصل ولا يعمل باتفاق العلماء ده اسمه الغرور الغرور بالله وفي قول كثير من الناس يظنه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصح إنما هو من قول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني ولكن الإيمان ما رقب في القلب وصدقه العمل وإن قوماً غرّتهم الأماني فقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا لا العمل إذن الرجاء أنه حسن الظن في الله عز وجل لا بد أن يقترن به عمل لازم إن لم يقترن صار غروراً فلنذكر النموذجاً أو أكثر ممن صدق رجاؤه في الله فحقق الله رجاه فإن هذا يغل المرأة أن يكون مثل هذا المحكي عنه الإيمان البخاري رحمه الله عليه روى في أكثر من موضع من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل استخلف من رجل ألف دينار. فقال صاحب المال للذي جاء يقترض منه: ائتني بشهيد. فقال له كفى بالله شهيدا. قال ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال له صدق. وعطاه الألف دينار بلا مستند، لكن اتتقى على موعد معين للسداد يعني. أخذ الرجل الألف دينار وانطلق يتاجر في البحر حتى جاء موعد السداد وكان بين الدائن والمدين بحر في هذا اليوم هبت ريح عاصفة وكانت الأمواج كالجبال أوقفت حركة الملاحة تماما والرجل ينتمس مركبة والرجل الآخر صاحب المال ينتظر على الشاطئ الآخر عجز الرجل عن يجد مركبة فرفع بصله إلى السماء وقال رب جعلتك وكيلا وجعلتك شهيدا يعني ماذا يقول الرجل عني يقول نصاب هرب بالمان استعظم هذا وقد جعل الله كفيلا ومن أخبة العباد من يجعل الله كفيلا لينصب على الناس يعني يستصغر هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض وذلك نهى الله عز وجل أن نجعل الله في كل شيء ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أن هنا بمعنىها إذا إذا بررتم احلفوا لكن لا تجعل الله عز وجل عربة ليلينك لأن شأن الله عظيم ففي ناس يحلفون بالله كذبا تصغيرون هذا الاسم الكبير ويأخذ أموال الناس هو استعظم جدا أن يجعل الله كفيلا وكيلا ثم لا يوفي في موعده فقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا ثم تفتق ذهنه عن فكرة أتى بخشبة فنقرها ووضع صرات فيها ألف دينار وكتابا منه إلى صاحبه في الصورة إن أنا واقف وألتمس مركبا وعجس وأجد مركبا وللعطلني أن آتي في الموعد المحدد يعني ثم زجج عليها زجج عليها مصمر عليها وكذا ورفع بصره إلى السماء وقال جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبك ورامت خشبة فيه في البحر السفينة الضخمة في مثل هذا تبقى كريشة فما بالك بخشبة طول كذا المتصور أن الأمواج تبلعها لكن الأمر كما قال الله عز وعجبه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب على صلاة المستقيم لما رابر خشبت البحر الرجل الثاني كما جاء في بعض الروايات عمال يسأل الجماعة التجار هل رأيتم فلانا يقولوا آه شفناه بيعملين أبدا كويس وبتاجر وماشع يعني كويس وبتاجر وخيل في يعني لا مريض ولا نسافر مثلا في مكان خارجي حتى انتم سلاحه حذر قال اللهم بك اعطيت انا اجدت المال عشان جعلك بيني وبينه هو كل كده هو كمان برضو جعلتك بيني وبينه وهو واقف اشتار وزهلان وبنس التجار وعارفين ان هو موجود إذا به يجد خشبة تتأرجح أمانه والجو دالب قال أخذها أستدفئ بها أنا وعيالي يعني لا فلوس ولا دغد. خذ الخشبة ومضى بها وذهب إلى البيت جاب الشاكوش وبيضرب الخشبة وإذا صرة تنزل منها فتح الصرة وجد إيه كتاب صاحبة إن أنا كنت أريد أن الموعد ولكن حال بيني وبينك الموضوع بتاع الكلام خلاص حمد الله وعاد لأن صاحب الرجل الصادق والكلام كل هذا والرجل المدين ينتمس مركبا لأن أداء الديون لا يكون بهذا ما تدينيش دين وبعدين أقول لك أنا بعتونك مع الحمام الزاجل. مثلا أو ربطوا في دين حمامة قلت لها روح الكلام لا أداء الحقوق طبعا استلمت بها دميان إنما سلوك سبيل الورع لا يكون في الأداء هو الرجل صاحب المدين سلك سبيل الموعع في قال رب جعلتك شهيدا الوكيد فأوصلها في الدائن أنا صاحبه خلاص لكن ما زال عليك الدائد طبعا أن صاحبه لم يستلم هدأت الأمواق والملاحة رجع تاني مرة أخرى أخذ ألف دينار وانطلق إلى صاحبه وأول ما دخل عليه قال يعني اعذرني أنا كنت أريد أن أأخذ الموعد ولكن حالة بينة وبينك ما تعلم كانش فيه لسفن ولا فيه قوارب ولا كلام ما قالوش إيه ما قالوش أنا بعد ثلاث ما وصلتتش خشبة ليه إنه لامى بالخشبة في الباخرة تصار فيه لي إِنَّمَا أَخْفَى عَنْهُ مَا فَعَلَهُ وَرَعَ عَنْهُ وذلك العلماء يقول لك الورع كالعورة ينبغي عليك أن تخفيه وكان هذا من ليذن سلفنا أيوب السختياني أيوب ابن أبي جميما السختياني ذا من أفرار الإمام مالك كان أكبر منه في السن شوية بس يعتبر أقرام لأنهم أدركوا مشايخ مشتركين زي نافع مول ابن عمر كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عينيه. لازم يذكر طبعا اللي بيبكي ده عطل بنزل من أنفه إيه؟ يعني بينزل من أنف الدموع وبتاع الكلام ده فكان قد سبحان الله ما أشد الزكام كده وكان إذا خرج اكتحت تعرف الكحر يشد أشفار العين والكحر على فكرة فقط. الكحر يستحب للرجال أيضا لأن النبي عليه الصلاة حظ عليه قال اكتحلوا بالإثن فإنه ينبت أشفار العين فإنه يجن البصر وينبت أشفار العين لكن لأن المرأة زينة في ذاتها هي التي اكتحل عشان كده يوم ينسب ينسب الفعل اليها لين هي احوك الى الزينة من الرجل فكان يتحل فيشد اشهار العين ويخفي ذبولها فلا يسألك ايه مالك عينك قبلانا اونش مباركت اتطولي الليل بعيط من خشيك الله طب ايه اللي خلك تقولك الليل دين دون اما تخفيها بكيت وانت مختبئ خلاص وصلها للآخر كان إمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كان إمام أهل الشام وكان الإمام مالك يقول لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي ومر سفيان الثوري واحد بيقول له أنا رأيت رؤيا أن وردة قلعت من أرض الشام وصعدت السماء قال ويحك لو صحت رؤياك لماذا الأوزاعي فجاء أبو نعي الأوزاع من آخر المهار فكان إماما جليلا قبل ربته أمه دي, دي, دي الأم هذا وراء كل رجل عظيم اوعى كل امرأة لا أمه وراء كل رجل عظيم أمه الإمام الشافعي ربته أمه مالك ربته أمه البخاري ربته أمه الشافعي للأوزاعي ربته أمه سفيان الثوري ربته أمه دي أمهاد بقى اللي هم الجيل الجيل بتاعهم لا ينهزم عشان أم عرفة لماذا خلقت فالإمام الأوزاعي كان كان إذا صلى بكى هو ساجد فكان الأمه تتفقد موضع صلاته فتجده مبللاً بالدموع ويطبع الأوزاع للناس يضحك عالي خارج يمزح مع الناس ويضحك ويمرح إنما ورعه وقلبه بينه وبين الربع عشان كده أخذ الورع يعتبرون الورع عوراً فيجتهدون في إختائها الرجل لما قال له أنا ما وجدت مركبة إلا الساعة كان صادقا ولم يقل له أنا فعلت كذا وكذا فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا فقال له أقول لك هذا أول مركب وهو فعلا أول مركب برضه ما قاله وش دان أن أنا فعلت كذا وكذا أو أرسلت لك الكبلي لأنه قال استحفظ الله عز وجل هذه الخشرة فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلا في صحيح حبان قال أبو هريرة رضي الحديث فلقد رأيتنا تعلو أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمنوا من صاحبه من أكثر إيمانا من الآخر الذي استحفظ الله الخشبة ورمى بها في البحر أم الذي لم يجحد هذا المال كان ممكن يقول له ما وصلني شيء لكنه ما جحد هذا المال يقول فلقد رأيتنا فارتفع أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمنوا من صاحبه فهنا رجل حسن ظنه في الله والله عز وجل يكون منك حيث جعلته إن كنت تعتقد أنه سيعذبك سيعذبك إن كنت تعتقد أنه سيرحمك سيرحمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإلهي عن الله تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي بعض الناس يقول الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي وهذه اللفظة لا أصل لها إنما أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن كان يظن أنه سينجيه من قرب الدنيا والآخرة سينجيه بس الشرط اللي احنا منا في الأول إيه؟ شرط العمل ألا يتكل لا يكون عظاميا بل يكون عصاميا الرجل العظامي الذي يتسلق على أكتاف غيره يعني يتسلق على الأنساب يقول لك أنا ابن كولان ابن كولان طب عنده مال جبت منين هذا المال ورسته عن آبائي إبقى هذا رجل عظامي عظامي عن تسلق على أكتاف, الإيه؟ على أكتاف الآخرين بخلاف العصامي العصامي اللي هو ايه بدأ الزلم من تحت لنه رجال الأعمال الحقيقيين مش رجال الأعمال اللي هو ياخد سرط من البنك مليون دولار لضمان ميدان التحرير ها؟ وفي الآخر ما يلاقيش البتاعنا ويا ما ناس خدت ملايين ممليانة من البنوك عشان مش حتى يقول لي أصل البنك الصارم وأصل بنك وخباله وأصل نظام المحاسب يجعل عليه قيد من حديد، لا ده من السالة أولى كنت تضحك على البنك جدا ويروح في الأجباء ويروح في أفخم عمارة في أفخم مكان ويأخذ دور كامل يعمل مكتب وسكرتاريا وواحد رايح وواحد جاي وواحد يشيل الشنطة وواحد يفتحباب العربية وطاير راح أوروبا وراح مش عارف مين وأمريكا والكلام ذا وفي الآخر ما الذي قدمه أنا أخذت كود هاني الملئين ما الذي قدمه ده نصب بقى لا عصان ولا عظام وده النوع التالي ففي العمل أيضا في العمل لا بد أن تكون عظاميا إنت باء تستفيد من أن تكون عظاميا وأما الجدار فكان لغلامي يدي ميل في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح الوالد الصالح يورث أبناءه عزة الدنيا. يعني لما واحد يقول مثلا يطلب منك يقول لك الله يرحم والديك ما تقول في كذا وكذا وشوف ربنا عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملين من شيء كل مليء بما كسب رهيب يبقى الرجل الصالح يورث ابناءه الصلاح. عشان كده لو انت عايز تعرف حياة كل بني آدم كان بيعمل ايه طول حياته؟ اركب لحظة موته وارقب آخر كلمة يقولها. آخر كلمة يقولها. لو الراجل بتاع في الوسف ويقول حياة مكتبس وكامل يقول ياد خلي بالك من مصر، ياد اوعى كلان الفلان كلان يأخذ حكة الارض اللي أنا ديامي 17 سنة بعملين نتخاصن عليها اوعى علاني بععلاني عمتك دي اصلاح ما جاتنيش في المشاعر دي اوعى توصل عمتك اعرف ان الراجل ده قضى حياته في وقصومات بخلاف الناس الصالحين يعني مثلا لو خدنا شريحة مثلا من الصالحين وعلى رأس الصالحين في الدنيا الأنبياء نوح عليه السلام كما في مسأل إمام أحمد والمخارفة المقفى دوني الرسالة من صحيح قال صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوح للوفاة دع ابنه وفي رواية دع ابنيه فقال لهم إني قاص عليكم الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عناثنتين آمركما بلا إله إلا الله فلو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله وأمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. أنا عدت عند ال ال ال الوصية الثانية، الشرف الثاني الوصية. أمركم بسبحان الله وبحمده لي. فإنها صلاة كل شيء، كل مخلوق على ظهر الأرض. صلاتها سبحان الله وبحمده وبها يرزق الخلق فبوح يقول لي فما نف كتير لا بيسبح ولا عرق حاجة عن التسبيح وعندهم ملايين ومزلططين وعاشين حياتهم والكلام ومن ايه بيعمل بيها يرزق الخلق يعني اللي ما يسبحش مثلا لا يرزق هقول لك بيه قرأ معاه الآية تسبح له السماوات السبع والارض ومن في هدن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه إنه كان حليما غفورا أول ما تلاقي لفظة الحليم لا بد أن تعلم أن العبد مجرم ومستحق للعقوبة فرط في شيء أول ما حليم على طوله زي غزرة أحد مثلا إن الله غفور حليم عشان إيه إن الذين تولوا منكم يوم والتقى الجمعان وهذا ثرار من الزحر وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وسقط في حفر عملاء أبو عمر الفاسق والكلام ده ونزلوا طلبا, طلباً للغنيمة لكنه حلم عنه لم يعاجلهم بالعقوبة حيثما رأيت صفة الحليم اعلم أن العبد مستحق للعقوب إنه كان حليم الغفور. طب ما بيسبحش وبيرزق؟ الشيء الطبيعي والفضل عدل يعني. الذي لا يسبح لا يرزق. لا ده لا يسبح ويرزق. يبقى حل معنهم أم لا؟ حل معنهم. ده حليم الأول. طب غفورا؟ ألك فإذا رجع. تجاوز له عن ثالث جرمه إذا حلم عنه فلم يعاجله بالعقوبة فلما رجع غفر له إذا لما لما نوح عليه السلام قاله فإنها الصلاة كل شيء يرزق الخلق اعلم أن الله عز وجل يعاملنا بالحلم ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة لا عجماء ولا غير عجماء نبي عليه الصلاة والسلام مشرعا في فيهم الأيام وإذا جديان ينتطحان فقال يا أبا ذر تدري فيما ينتطحان لانطحوا بعض ليه فقال الله ورسوله أعلم قال إن الله يعلم وسيفصل بينهم طب ده الجد ده غير مكلمة لكن يبصل بينهم ده مقتضى عدل الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا يقتصن للجلحاء من القرناء الجلحاء اللي يدابل مناش قرون دابلها قرون نطحتها ربنا هياخذ حق الدابل مناش قرون انا مش حاكد العالم الظلمة اللي, اللي عمله يظلم الخلق ومعندهم شي يعني ريحة الديانة والكلام ده كيف يلقون الله عز وجل بكل هذه المنظرات ودا ده غير مكلفة ومع ذلك مقتضى عدل الله عز وجل لأن الله أمر بالعدل والإحسان حتى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه ونهى أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس شيخ الإسلام الثاني يقول هذا من تمام محبة الله للعدل لأن أنت لما تقعد نصك في الضل ونصك في شب ظلمت بعض البدن ولما تحلى نص رازك وتطرق النص في الآخر تركت النص عاريا ونص كاسيا ونتعرف الشعر بداب فيه وكلام هذا من تمام محبة الله للعدل هو, إيه؟ هو يفصل بين هذه الدابة وهذه الدابة فده كان آخر كلام لنوح عليه السلام يبقى أنا أستطيع باختصار أن أعرف كيف كانت حياة نوح المختصر المفيد آخر كلمتين يقولوه الرجل هو يموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يبقى أنا خلاص عرب كيف كان يعيش يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصاياه في قرب الموت كان يرفع الخميصة عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أي فلولا هذا النهي، أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا يبقى بناء القباب والمساجد على القبور محرم في دين الإسلام كما قال الشافعي رحمه الله لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام وهذا مما دخل علينا من اليهود والنصارى لكن الحنيفية السمحة تأبى ذلك كل الإباد ضد التوحيد انتم عارفين الناس لما تدخل على هذه المساجد ماذا تقول يطلبون المدد ويطلبون العون ويطلبون قضاء الحوائد ماذا بقي لرب العباد ان الذي في القبر مهما كان جليلا لا يستطيع حياة ولا نشورة ولا صنيع على أي شيء فواحد يقول لك ما احنا من عارف قالت به لو سألت أي واحد يطف حول قبر انت بتعتقد ان الرجل يحيي ويمين يقول لك لا تعتقد انه هيقضي لك الحاجة يقول لك لا ويتعتقد ايه اللي جابك هنا ويتقول له الجاموسة السرعي تقول لي مين اللي خدها السف بدولة العربية والكلام ايه اللي خليك تعمل كده يقول لك ما انا ما اقدرش اطلع السلم من راح. لازم اطلع درجة درجة فقال وضاها قول المشركين ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا انا اطلع السلم من راح. ده كل الاسئلة التي وردت في القرآن على لسان الصحابة كان بينها وبين الجواب فاصل إلا في سؤال رب العالمين. يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك ماذا ينفقون قل أما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فقل إني قريب فهذا هو الموضع الوحيد في القرآن اللي السؤال ما يبسلشك عن الجواب ولكن إذا كل شيء من الأحكام لابد أن يكون بينك وبين شق مواصفة وهو العالم بخلاف سؤال رب العالمين تبارك وتعالى فهذا ما يكون دي آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام كيف اقترفت الأمة هذا الجرم بعض الناس يقولها كيف تم نزد النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. نقول لا، لم يدفن قط في مسجده أبدا، إنما دفن في حجرة عائشة. وكانت حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم عن المسجد. لما أراد عمر أن يوسع التوسع الأولى المسجد النبوي، وسع من الجهة المقابلة للغرف، يعني قد الغرفة هنا، وذا بيت المسجد. أم من ناحية دي عشان ما يتكونش الحضرة فيه في المسجد لما جاء أثنان بن عام ثاني يوسعه توسعه الثانية ووسعه من الجهة الأخرى اللي هي ما فاشل قبر ففي زمان الوليد أو هشام لعد الملك لما حب يوسع أم موسعه من جهة القبر كان في حدود سنة 97 هجرية أو الكلام ده. إبقى ده خطأ من الوليد أن كرف عليه سعيد مسيح إمام التابعين وإمام أهل المدينة أنكر عليه بس مش هروح يجيب يوش جرارة لأنه نسمعش الكلام ويحارب ويطلع عن قبر من... لا هو أدم عليه كعالم وقال إن هذا لا يجد الكلام وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أحد من الصحابة في المدينة كل كلمات النهاردة برضو الذين جاءوا بعد ذلك تحاشوا ما فعله ابن عبد الملك ولذلك القبر المنتهى البساطة تفصله الآن بجدار الآن تخيل بقى كل واحد كان ممكن يوسع من جهة القبر كان دلوقتي القبر قبر في مصر المسجد دلوقت لو حاولت ان انت تفصله ولا تعزله لكن الآن تستطيع انك انت تعزله وتستطيع ان تفصله ليه حالة نمرة واحد نمرة اثنين ان الفضيلة في المسجد قديمة قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه فما يجيش واحد يعمل لي قياس فاسد ويئسل المتاجد الأخرى على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ده يسمي القياس الفاسد لأن القياس الصحيح هو قياس النظير على النظير مش الشيء على ضده لا لابد أن يشتركوا في العلة في جامع العلة بينهم أو في وصف ثابت لا يتغير طب واحد يقول لي أكثر ما في القرآن في سورة الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً فهم ناس فرحوا له والكلام ده فده فدبل ضائع تدل على هذا نقول لك لا أولا الذين يغلبون الآخرين في اتخاذ القرار منهم أصحاب السيادة والجاه والحكم ولا العلماء ألف جثة أصحاب القرار الجهات السيادية العالم كل اللي يقدر يعمله أنه ينصح فقط ما يعودش يعمل أكثر من كده إنما الجهات بقى اللي تتخذ القرار هي دي اللي يتنفذ يبقى الذين غلبوا على أمرهم هنا هم أصحاب القرار وليس أهل العلم واحد هيقاوح في المسألة يقول لك لا أهل العلم وإنت ما عندكش دليل على أن هم أصحاب القرار ولا هم العلماء يبقى خلاص إيه المانعين يكون هما أهل لأهل العلم أقول لك خلاص همشيها عشان خضرك وعشان لا ركة ولا جدال ولا في حد، مش عادي نعمل مشكلة ولا عادي نهابر مع بعض طول النهار أنا سأسلم أنهم كانوا أهل العلم بس هذا في شرع من قبلنا وشرع من قبلنا لا يلزمنا إذا كان في شرعنا ما يرده مش اللي في أيام سليمان عليه السلام مش كان فيه تماثيل ها وكانت مباحة ومفيش أي مشاكل فيه ما هي عندنا محرمة عند سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيلة وجفان كالجواب وقدور الراسية احنا عندنا بقى الكلام ده محرم وده كان في شرع سليمان عليه السلام ما ينفعش عن بيدي. ايونس عليه السلام ذنون النون اللي هو الحوت ذنون اللي ايونس عليه السلام لماذا رموه في البحر لما ترك قومه وركب البحر السفينه هتغرق فالرجل صار سفينه قال إن فيكم عبدا ابيقا واحد هربان من سيده مين هو مفيش حد قال انا مين والسكينة هتغرق وإنك هتغرق قال لك لا نعمل أرعا فساهم ساهمة يعني يعمل هو أرعا أصفي بعض الناس يقول لك ساهم ساهمة كلانة فلان بمئة جنيه في المشروع أقول ده خطأ لغوي هي أسهمة إنما ساهمة يعني اقتلع عمل أرعا مش ساهمة يعني كل واحد حط سهم لا إنما الصلاة تقول أسهمة ولا تقول إيه ساهمة فساهم فكان أن المنصحضين عملوا أرعى فجاءت الأرعى عليه وسلم استعظموا يرموه في البحر ده نابد عملوا أرعى مرة واثنين وكل مرة يعملوها تقع عليه فما فيش مفرق أمور مينوه لإيه في البحر طيب تعال ننفذ الكلام ده هل يجوز في شرعنا سفينة ماشية في البحر وبعدين الحمولة رمينا البضاعة في البحر برضو حتزرق عايزين نخفف الحمولة فنعمل أرعى علشان نرمي بعض الناس في البحر هل يجوز؟ قالت لا لا يجوز لأن المسلمين تتكافئ دماؤهم. اللي انت رميته في البحر دمه مش أرخص من الذي أبقيته يا إما يغرقوا كلهم يا إما ينجوا كلهم لكن ما ينفعش لك إلا كنت تقول دم فلان أغلى من دم فلان عشان الحديث ده المسلمون تتكافئ دماؤهم. لا فرق بين أمير وحقير ولا امرأة ولا رجل ولا عبد ولا حر ولا كلمة فلتي في شرعنا قبلنا أحكام نسخت في شرعنا فالعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا فالذين غلبوا على أمرهم لو قلنا إنهم من أهل العلم فنقول دا كان زناء كان, كان في شرعهم جائزا لكن في شرعنا إحنا إيه؟ آخر كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ليه صيانة لجناب التوحيد صيانة لتوحيد رب العالمين دا المسألة مش كده بس دا المسألة في الجنب التوحيد أبلغ منها كما في حديث ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لرجل ما شاء الله واشئ قال أجعلتني لله ندة أنا أجزم أن الرجل الذي قال ما شاء الله واشئ لم يقصد إطلاقا ولا خطر بباله أن يجعل هذا الرجل ندا لرب العالمين بس حرف واحد و ما شاء الله واشئ قال له اجعلتني اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئ يعني الفرق ما بين الشرك والتوحيد حرف زي حديث الطفيل ابن سخبرة وكان ده اخو عائشة ودلعنا من الرضاة شف رؤين أيام النبي عليه الصلاة والسلام شاف أن في المنام رأى لقي جماعة من اليهود قال من أنتم قال نحن اليهود قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله فقالوا له ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد فقال للتنسل مع بعض يعني واحد يقول عزير ابن الله واحد يقول ما شاء الله ومحمد فقالتين زي ما في ظل ناش في الرؤية لك يا جماعة من النصار قالوا من أنتم قالوا نحن النصار قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء عيسى بن الله فقالوا له ونعم القول أنتم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد صحي القفايل الذي استخدره منه امرأة لاختيه من, من الرضاعة عايشة رضي الله عنها وقصت عليها بيه الرؤيا دي وقصتها على وقت واحد او اثنين او ثلاثة كده فعايشة قصت الرؤيا على مين على النبي عليه الصلاة فدع الطفايل قال له هل قصصت الرؤيا على احد قال له ايه فقال الصلاة جانعة لم من الناس هي لو كانت سر لما كانت سأل لحد كانت خلاص قال للوضع كذا وكذا, وكذا. لكن طالما طلعت للناس خلاص فقال إن طفيلا أخبر أنه رأى كذا وكذا وأن أيل الرؤية وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد ألا يقولوا ما شاء الله وحده مقالش ثم محمد ألا يقولوا ما شاء الله وحده يعني شوف صيانة التوحيد وصل إلى هذه الدرجة إن نحن عملين نتكلم في حارف أو نتكلم في كلمة ليه لأن العبد لا يفلح إلا إذا صح توحيده إذا صح توخيده نحا... يبتد بقى يحاسن لم يصح توخيده خلاص ما عادش ينفع أي عمل له مهما فعل من الصداقات ومهما ينفع كما في حديث عائشة طويل الله قالت يا صلاء النبنة جدعان عبد الله يبن جدعان كان رجلا كريما جدا وهو اللي أبي أميه ابن أبي صنط الشاعر قال فيه البتن أو قال في أبيات يعمل تكتب بماء الذهب شفتش حد ماذا حد بالروعة دي بيقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياء كإن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يعني في واحد بيلقصه يا طيب لما واحد يقول ربنا يخليه لنا ربنا ما يحرمناش منك يبقى ايه بقى ها يطلع بقى لك النصيب وايه ويرضيه إنما في واحد بتصني عليه يقول لك ايه انت عايز حاجه عايز اجيب لك فله ومكرونه ومش عارف ايه الكلام قول لي بس عايز ايه يا أخي قول طب ما انت كده هتعرضه ده يريق ماء وجهه لما هو عمال يلف ويدور علشان ما يطلبش فأنت لماذا تصوجه إلى السؤال هو بيقول له كده بقول له أذكر حاجتي عياناً باين كده ولا فأنا محتاج أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك شو بقى أنا بالمسألة من المفروض المفروض يستحي اللي بيأخذ لا اللي بيدي اللي, اللي بياخد هو اللي يستحي لا ده هو بقول له بقول له أنا عارف إن أنت لما تديني تدقى أكسف من العطية بتاعتك وبيتقول والله اتنمحني أنا آسف ها أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض السماء ما يطيش إليك عايز كذبة تأول ما يقول إليك ربنا يخبيكم عاصول إيه عاصول مدين فبيجد عنده اللي بيكسف وبيجد العطية ده ما تكاسب عائشة رضي الله عنها تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام عن مقال هذا الرجل الكريم الدنيا قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقر الضيف يسأل المحتاج ويعطي ويعطي أنافعه ذلك عند الله فقال عليه الصلاة والسلام لا إنه لم يأكل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين يبقى المرء إذا لم يكن عنده توحيد خلاص العمل بتعملهش فينا عشان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثا جدا على تصحيح التوحيد ده في كمان حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أهو ده قول اللي احنا بنقولها قول رؤيا منام وما شاء الله وشئ والكلام لا ده في فعل بقى حديث ألس بن مالك رضي الله عنه الصحيحين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة الجمعة يوما إذ وقف أعرابي على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية نفقت أيماتا من قلة المطر فادعوا الله أن يغيثنا أن ينطرنا وضعوا الله يسقينا يقول أنس والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر فأشار بالسبابة إلى السماء دي سمية السبابة ليه؟ بعض العلماء يقولون كالتسباح عشان يغير كثمة السبابة لأن السبابة أخذها من السب ليه سمية السبابة؟ لأن المرء إذا سبب يشير بها إلى إيه؟ إلى من تبه؟ يقولوا أنت كذا وكذا وكذا ويعمل بني كده فسمية السبابة عشان كده فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع السبابة إلى السماء وقال اللهم سقنا اللهم سقنا اللهم ازقنا قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة فشو ولا تحاد رحب فتكاثر الغمام وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحذر من على لحيته قال وخرجنا إلى بيوتنا نغوض في الماء فتحت السماء كأقواه الكرم ومطرنا سبتا وفي رواية جمعة سبع أيام السماء مفتوحة كأقواه الكرم في الجمعة اللي بعدها جاء نفس الرجل وقف على المابه النبي بيخطب عيس قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادع الله أن يحبس عنا الماء يعني يموتون من قلته ويموتون به آية شوف النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام لما قاله الكلمتين دول. قال أشهد أني عبد الله ورسوله اللهم حوالينا لا علينا وأعد يعمل كده حوالينا لا علينا اللهم على الضراد والآكام والشجر فكان خارج المدينة مطر وفوق المدينة مبيش لما بيعن كذا السحب ينقش على طول الدليل وكناخد إن مبيش ما ينزل على المدينة طيب لماذا ذكر العبودية هنا حرصا منه على ترك الغلو فيه وحسنا يقول اللهم اسكنة اللهم اسكنة تنزل سكما السماء كافواه القراب ممكن بقى ان بعض الناس يدعي فيه غلوة ما النصارى زي ما البصيري يقول في البردة بتاعته دع ما النصارى في نبيهم و وكل ما شئت فيه وكل مدح ما شئت فيه واحتكن البيك يعني طب النصارى قالوا عيسى ابن الله قال ما تقولش دي قل اللي انت عايش ازاي الغلو هو سبب كل الكفران الموجود ان يغلو الناس في الناس فيرفعونه الى مرتبة الاعلى من مرتبتين. فصيانة لجانب توحيد ذكر العهودية هنا ومش كده كمان لما ماتت مهو ابراهيم مش كسفت الشمس الناس قالت ايه كسفت الشمس لموت ابراهيم في بعض الناس يقول لك يا اخي السيطة اللي يلغي ناسيبهم يقول هلأ اللي قلت لهم ولا فطمتهم ولا يقولوا كذا وكذا خلاص ما تقول إبراهيم خلاص ما فيش مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام انزعج من هذا وبرضو الصلاة جميعه ولم الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تقسفان لموت أحد ولا ولادته ولا كرع لكم بالصلاة برضو ده صيانة ليه لجناد التوحيد من الغلو الذي يقع فيه بعض الإِه الذي يقع فيه بعض الناس الخلاصة أن التوحيد لا بد أن يجرد من كل شيء يشوبه وإلا العبد على خطر عظيم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة اللي فكرين إنهم يقدروا يجمعوا الناس كلها على كلمة واحدة لبيحلموا ولن يستطيعوا إطلاقا لو استطاع أحد أن يردع الصدع الذي وقع في الأمة من التفرق ومن ظهور الفرق الإسلامي، لكن الصحابة، الشيعة والخوارج أكبر في القتيل الإسلامي ظهرتا بعد مقتل عثمان مع وجود بعد مقتل علي بن أبي طالب، بدأت الدنيا تتفرق الصحابة كانوا متواهرين وكانوا موجودين ومع ركوج يمنع هذا الصدع اللي حصل. القدارية ظهرت في رفع هذه الصحابة وكان ابن عمر موجود وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وهذه الطبقة كلها موجودة ما عذرش يعملوا حاجة كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلطهم خلطهم ليختلفوا فيميز الخبيث من الطيب فعشان كده احنا بنقول صيانة التوحيد دوامة مش واجب يعني فرض أكيد أنا عايز بس هو الواجب هو الفرض يعني لكن أنا عايز أكيد اللفظ اللي هو المباشر اللي فهم منه المعنى الذي يريد فرض أكيد وإذا كان من شأن الحسنات أن يذهبنا السيئات فإن هناك سيئة واحدة لا تبقي حسنة ألا وهو الشرك قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا توجد سيئة تحيط بكل حسنات العبد فتذهبها إلا الشر. يبقى أنت عايز تشوف مختصر حياة كل ما نآلم اسمعه في آخر كلمتين هيقوله قبل أن يموت بما أوصى وماذا قال ثم تعرف مختصر حياته بالكامل. فالعيني أرجع وقول حسن الظن في الله حمل هذا العبد الذي جعله شهيدا ووكيلا أن يصول له هذه الخشبة ضد القوانين الأرضية التي نعرض عليها ونحن نحن إحنا لنفهمه إن الموج يبلع السفين فكيف لم يبدلع الخشبة فإذا أحسن العبد ظنه في ربه تغثر له من أسباب الكون ما يكون ضد القانون المتعرف عليه عندنا زي جريج العاب قصة جريجة أنا مش هشكيها لكن أنا أخذ منها القدر الذي يقوليه لو محل الشهد جريجة كان عابد في بلاد إسرائيل وكان له صومع اسمحوا لي أقولها باختصال شديد وكان جريج العابد الصومع بتاعته في الزر الثاني علشان ما فيش حد يطلع له طب ينزل ازاي ده؟ ينزل بحبل رابط الحبل فوق اذا حب ينزل يأخذ مصرحه الشعرة في الحبل وينزل وبعدين حب يطلع تاني برضه يركب الحبل ويطلع ومواخد الحبل معاه عشان ايه؟ ما فيش حب يطلع له هو معتازن بقى امه جات في حديث ابي رافع عند مسلم قال ابو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعلت ام جبير يا جريب اجبني يا جريب اجبني صادفت وهو يصلي وجعلت يدها على حاجبه هكذا ونادت فصادفته يصلي قال ربي امي وصلاه امي وصلاهي اطلع من صره واجوبها قلنا لا فمضى في صلاته لان طبعا ده راجل وارع لك كيف اقدم امي على ربي و كلامها ثلاث ايام تجيله وترجع ما شفتوش فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات هو أنت حربان لي ألا لأن أكبر فتنة تعترض الرجل المرأة لأن الدنيا كلها رجل وامرأة والذي نص على هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن زياد الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء عشان كده أمرت المرأة لا تحتاجه وما تخلطش الرجال وفتاعه والكلام ده فضل عن هذا العري الفاحش والاختلاط الفاحش اللي احنا شايفينه عشان المرأة في أفضل أوقاتها أمرت إنها تستخب قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها وحجول لفتقيل فرق أقول لك أصل الحجرة اسمها حجرة ليه لأنك احتجرتها وعملت عليها جدران وحطت عليها باب يبقى احتجرتها لك بخلاف البيت الوصالة يعني فالمرأة النهاردة أشبتها ما تنزلش مجد خلاص تصلي في الصالة ولا تصلي في قط النوم قال لك لا تصلي في قط النوم برغم من الصالة مقفولة والشبابيك مقفولة ومش حد هيفتر والإطلاقا لكن قال كل ما تدخل أكتر وتختفي أكتر يكون أقرب إلى ربها ده إيه ده في العبادة مال ما للدعمة يقول أنا لو زرعت مراطة فدان رجالة أنا وافت في مراطة أو أنت, أنت تضض مين يعني هي المرأة دي مش بشر برضو لها نشاعر والكلام ده. والإنسان بيخطر على باله من الفواحش ما لا يخطر على بال بني آدم بس عفيف ما بيعملهاش لكن إيه المشكلة يكون عنده أحلام والكلام ده ويحلم ويتمنى كما قال نيسا قال والقلب يتمنى ويشتهي ها داء في العبادة في صلاة في في صفوف الرجال والنساء قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أوله عكر الرجال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها يه أوله طيب اتطلب ان مسجد النساء معزول عن مسجد الرجال زي ما حاطر عندنا اليومين دول. يا ليه يا الستان يا فسندرة يا المسجد تدور الأرض يا الكلام بها هل يبقى خير صفوف النساء طلع بالعلّة دي. قال لها الدجالة وكذا ما نجود. فلا من علّة مستنبطة ماش نصاً؟ ليس نصاً؟ يبقى ماش طاعة؟ ممكن تدخل عليها علّة ثانية؟ طب العلّة اللي جت النص زي ايه مثلاً؟ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت لهيتكم عن زيارة القبول فزوروها لي. لأنها تذكر بالآثرة يبقى العلة جاء منصوص عليها ولا لا جاء منصوص عليها في كلام النبي عليه الصلاة دي بسماء العلاباء عيلة مستورة مستورة مكتوبة إنما النوع الثاني من العلة المصر عيلة مستورة من السطر وهو أن يكون تغص تحت طيب إذا كانت المسابة مش منصوص عليها يبقى ممكن الأخهام تختلف تختلف بالعلّة يا ترى بيه ولا بيه ولا بيه طب هل في علّة أوجه للي العلّة بيه؟ آه العلّة بيه الحديثة اللي أنا قلت لهم شوية وصلاة المرأة في حجراتها خير من صلاةها في بيتها فتعالوا نتصور واحدة في الصف الأول واحدة في الصف الأخير الوحدة اللي طبعا هشتددك في الصف الأول هتطلع بادري ولا لا هتكون أول واحدة تدخل المسجد لما يحبوا خروجه للجانع هتكون هذه آخر واحدة تخرج من إليه من المسجد حيبقى مدة مكسها خارج بيتها طويلة لكن المرأة اللي في آخر صف دي آخر واحدة دخلت وأول واحدة خرجت يبقى مدة مكسها خارج بيتها كانت قليلة جدا وهذا من دوه إليه كما في الحبيب يبقى ده يناسب ان تكون علة اكتر من الكلام اللي احنا قمناه فيبقى الحكم كما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال شرمه وصفوف في النساء اوله يبقى شرمه وصفوف في النساء اوله حتى لو كانت الناس منفصل. تمام؟ ده برضو ايه يعني شيء احبابت اذكره هم عشان تعرفوا ان العلم عندنا نبني على اصوله المهم، نرجع لقصة ايه جريحة تمام؟ سأخذ عشر بكات فقط ويعني أنهي الكلام إن شاء الله الرحمن فاجريت لما كان بقى يعتذل أم دعت عليه أن لا, لا يموت حتى رجول ممساة هو هربان من البلد علشان قطر النساء لا بقى دعت عليه إنه ما يموتش لما يبص في وجوه والمممساة كمان مش النساء العفيفات لا والنفذتين المياميس الاتنين لديهم جامعة صحيحة المهم في نادي من إسرائيل المنتدى القهوة بتاعتهم يعني الجماعة اليهود أحديلي هل هيوجه من الجناء الشغلان حابس نفسه وحرم نفسه والكلام لهوته بتاع يا أخي ما أعبده ما الصبر اللي عنده ده نحبس نفسه من الدنيا مش عاكد بتاعه فامرأة ورد في بعض الوقت كانت بنت ملك القادم وكانت شغالة في نازرة فَإِنْ شِئْتُمْ لَأَسْبِنَنَّهُ لَكُمْ عايزيني اوقعوا؟ قالوا قَدْ شِئْتُمْ قال لا ازاي قَدْ شِئْتُمْ هم يقولك ماذا اليهود ده؟ قَدْ شِئْتُمْ قامت رايحة تعرضت لجريده افتاع ولا عبرها ولا حسني فيه منادا موجود فكانت في رايحة أنا الى الضل في عصة ومعها بالجنب راح اتمع رايحة وحصلت بالقصة يهديت وحاملت مش تختش على دمها والداري في ضيحة زي ما انت بتسمع كده هنا القاهرة وانتشار اللي بطارزة لأ هنا في الجباية حاجة عجيبة الشكل في الجباية اصبر علينا بس حنوريه حنربيه بقى فيها زاهد وعابد ووارع والكلام ده وهو ارموته مش عارب يعمل ايه ومخليه والكلام بس عزين الدليل المادي على الكرصة دي سكتوا عنها الحد ما ولده ابن مين يا امرأة قالت ابن جراج عرضوا خد الفوس بتاعته كلها خد وهات يا ضرب فيه تأص الصلاع من تحت جراج كان بيصلي قطع صلاعاته لما لقى ايه لما لقى حاجة بيضي بصت ايه بتعمله ايه قالوا انزل يا فاجر يا داعي اللي عملينك هورعوا عملينك هتاقب مشعر بيبك قالوا انهم على يرسلكوا اهانزلكوا بل أنت ما اتطلقه واش عليك لذلك هذه الحج والدالة والدالة أوسعوه ضربة وكتفه بقى أوسعه وتعالى ده كل واحد بقى يديله اللي في النصيب وقالوا لازم نقيم عليك الحج تقيموا الحج ده انتم اللي وزيتوا المرأة عليه اللي قلت لكم لو شئتم لأفتنانه لكم قلت قد شئنا والمرأة هي لم تقيموا عليها الحج وانتم تعرفين انا ولدت من ثغاء واخد أو هذا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا ترك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحال والتفريق خذوا الملك القليل قال ويشك يا جريف كنا نظنك أحبدنا أحبدت هذه المرأة قالوا لهم يتوني بالوضوع جابت وضع وقال أصلى رجعتين وقال أين الغلام جاء الغلام فنخسه في جنبه. وقال يا غلام من أموك قال الراحي في حد في الدنيا ممكن يسدى ان الولد دا ينفق ولا جريد نفسه كان يصدق انه ودي تتلم يعني لو واحد عمل اقتصادي الناس يقول عليه مجنون يعني عايز مثلا امشي تبخي مدوعي وقول لا من مصركي رد طري ما طائع الناس يقول له عن دلوط ايه الموضوع ده ليه لم تدري العادة بهذا حصلتش اطلقا إيه اللي خلى جريدي ينخسو في جمه صدق رجائه في الله كان يعتقد أن الله سيجيب أن يتكلم الوالد حتى ضد القانون ضد القانون لن يتعاطف عليه الناس فقال الراعي اعتذروا الوعد يقبلوه دعوة نبي لك صومعتك تكلينها من طبر بنادم الزهر كع قال وده عطينك ما كان أنا عادي أقول أرجع وأقول من صدق رجائه في الله كان الله عند رجائه أنت النهاردة ممكن تولد من جديد مش يعني تفكر كتير في صفحة حياتك الأديمة اللي ده هناك الوقت وقت التسبيح والتهليل والتحميل بس إنت عارف وأنا عارف إحنا عملنا إيه بدون ما نفتح كشف السب عارفين احنا عملنا به نتوب الى الله عز وجل على الفور ويكون في قلوبنا صدق رجاء حقيقي في الله وحسن ظن به تبارك تعالى انه لن يقزلنا في هذا الموقف الذي يباهي الله عز وجل الملائكة بنا مع عشر الفجاج يقول اتوني شعسا غبرا ضاحيم أشهدكم أنني غفرت له لما إحنا يباها بنا أمام الملائكة الأحلى والملائكة والنباية رب العالمين فكن صادق الرجاء، صحة حياتك مرة أخرى أي خطأ أنت تتعلم ارجع عنه ولا تستنكف أن أن تكون على معصية صحيحها لك نحن برضو أصحاب معاصي كلنا بس معاصينا تتنوع في واحد يعصي الله ومن وراء حيطه واحد يعصي الله جهارا نهارا فكلنا أصحاب الذنوب وممكن اللي يعصي الله جهارا نهارا يفلت ويتوب واللي هو بيعصي الله من وراء الحجزة واللي يضيع حتى لو كان عالما حتى لو كان يظهر العجاب لا أحد يدري أقدار الناس إلا من خلقهم قال صلى الله عليه وسلم رب أشعف أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرضة يعني أنت تفتح الباب تشوفه أعوذ بالله رائع الباب ويش أحده لو أقسم على الله أن يقلب هذا البيت يقلبه رب أشعى قربا إياك أن تزن الناس ببذتهم وهيئاتهم لا الإنسان بيقاس بمركوبه لا بي ولا ملكتها ولا تمنى ولا بمنصبه منصبه كل هذا لا قيمة له عند الله اخلع نياشينك وأنت تصدق الرجاء في الله اخلع نياشينك لا تنفعك عند الله إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما طعن قال لعبد الله بن عمر يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلياً فيرحمني. ولما أوصى عبد الله العزيز بن زيان لابك الصديق قال له اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإنني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع ناشم تعبه وبقى له اسم جديد. الشهيد كما كان عبد الله بن عمر يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا أتأكر الصباح فلا تنتظر المساء وإذا تأكر المساء فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من أهل الخبورة فإنك لا تدري يا عبد الله مسمك غدا طب إيه اللي يحصله إيه اللي يحصله في اسمه يا عبد هذا المرحوم بشاب فلان الفلاني على طول كده المرهوم ده الاسم الجليل الذي حمله الميت اللي هو يرجع له الرحمة فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غادل فما فيش أي ناشينة تطلق فتخرج ناشينة وما تصورش أنت رجل دك في الدنيا أباها والكلام ده وظلمت وعملت لا تحلل أي واحد ظلمت تحلل منه لأنه يسمى هناك لا درهم ولا درهم فلا تبقس الناس لا وما نصلني زي لك ولا بالسيارات ولا بالبيوت ولا بالحي اللي ساكن فيه ولا بكلام دي كما قلت أمس في ميناء انت بتروح مكتب صرافة بتاخد مئة ألف بيحطهن لك في الكيس بلاستيك بنص جنيه كيس بلاستيك اللي بنص جنيه داي يساوي إيه يا أمام ترك مص جنيه جواك مئة ألف ومئتين ألف ومليون كمان شنطة اللي انت شايلها دي ممكن تساوي جنيه الجنيه والحاجة تحط فيها عشر مليون أو عشرين مليون خلاص فلا تقف أحدا ببزته ولا مضبته نحن اليوم شعص غبر ضاحون كما ورد في الحديث تركنا ديارنا تركنا أولادنا لا ندري أن نرجع إليهم أم لا طالما إحنا اقتربنا هذه القربة إذا نحققها ونصدق الرجاء أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لا يتعظمه ذنب ذنبك, ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وزع كل شيء يبقى أن أنبهت الأخوات كانوا معتولونها بس من منها اللي هو التكبير أو الذكر الجمالي أخت تقول الذكر والأخوات كانوا تضيدوا الرب الكلام ده وراها. الكلام ده لا يشرع. لين أنه بدعة. كل واحد لابد بد أن يقبل على ربه بنفسه. لكن لا مانع إن الواحد إذا كان في وحدة ما عندهاش أدعية ومش حرص أي أدعية أو تكون أممية أو نحو ذلك، لا مانع إن هي ترفع ان ترفع صوتها قليلا لحس إن الكل يأخذ الأذية. لي بملاب باب تعليم وباب التعليم يجوز فيه ما لا يجوز في غيره صلى ابن عباس صلاة الجنازة جهرا ثم قال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم واحنا عارفين صلاة الجنازة إيه بتصلى سنة فإذا كان المرء في مقام التعليم فلا بأس لكن إذا كان في مقام الذكر يبقى خلاص إليه حتى في التلبية التلبية إذا الأصوات تختلف ببعضها كلها إذا توافقت الأصوات والناس خلاص بدون توافق بينهم خلاص ما فيش أي إشكال زي ما هو حصل لمعظم الحاجين كلهم لما بيلبوا يلبوا مع بعض بدون ما يكون فيه توافق نتفق على حاجة تمام لكن واحد يقول والباقي يرض لا طب واحد يقول طم ابن عمر كان يخرج في السوق ويلبي ويلبي الناس بتنبيته لن أرى ده محمول على أنهما كان يرددون خلطه بصوت واحد لكن إذا ما رفع خلطه بالتنبيه هم كمان رفعوا أصواته بالتنبيه واختلطت الأصوات كما قلت إذا اتفقت بغير تواطؤ لا بأس لذلك الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وياكم بالعلم الدنيا.